قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ ۖ قُلْ أَفَتَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الْغَافِلُونَ وَالذَّاكِرُونَ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ وقل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار